بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد تقدم الشديث عن ضابط الخمر وبينا أن برعان شامل لكل ما أثر في العقل سواء كان من المصبوبات القديمة التي كانت سمتبذ من التمر والشعير والزبيد والعسل كما ورد في أثر عمر بن خطاب رضي الله عنه وعرضاه أو كان شراباً اتخذ من غير ذلك والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة على العموم وجعل الحكم معللاً بعلة وهي الإخكار فكل شيء أزال العقل وأثر بالعقل تأثير بينا واضحا فإنه آخذ الحكم الخمر ثم بينا أن الخمر في التحرين تدور حول علة الإسكار وزوال العقل وهذا يقتضي إلحاق المخدرات لجميع أنواعها وأصنافها خلاء خامس نباتية كنبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأشيون أو كانت غير نباتية مثل ما يسمى بالمخدلات والثيناوية فهذا كله محرم والأصل في تحيينه أن السنة تابكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحيين الخمر لأنها مؤثرة في العقل وكل ما أجال العقل وأسترى فيه فحكمه حكم الخمر وكذلك لأن حبيث أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن كل مشكل ومخجر يدل دلالة واضحة على عمم الحكم وأن المخدرات بجميع أنواعها تعتبر محرمة شرعا وبهذا بين المثنف رحمه الله هذا الأصل وهو أننا لا نبقى للخبر القديمة بل العبراء بكل شراب يؤثر في العقل ويذهب الشعور والإدراف وهذا هي العلة والحكم يدور مع علمته وجودا وعدنا فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل فقال كنت قد نهيتكم عن انتقاب أن تجدوا وكل مسكن الحرام فجعل الأمر يدور الحكم يدور مع علمته وهي الإسكار ومن هنا نأخذ بملهج العموم وأن العبرة بتغيير العقل أو التأثير بالعقل سواء كان عن طريق الشراب أو كان عن طريق المواد الجامدة كالحشيشة ونبات القنب والأسيون من نبات الخشخاش والبنج والشكران وغير ذلك من المواد الجامدة وينتحق بهذا المشمومات فما يشمل من المواد الطيارة المؤثر في العقل حكمه حكم المسلوبات المسكرة وكذلك ما يفقن عن طريق الإبر فإنه آخر من حكم المسكرات أيضا لأن العلة هي التأثير على العقل سواء كان عن طريق المسلوب أو المطهوم أو المحقوم أو المشنوم فكل ذلك محرم شعن وإذا ثبت تحريمه فإنه محرم على الإنسان أن يتعاقاه أن ومحرم على الغير أن يحقنه أو يناوله أو يعينه على ذلك ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الخمر وحرمة الوسائل المفضية إلى الخمر فخناعة الخمر وخناعة المخدرات وترويج الخمر وترويج المخدرات والدعاية الى الحمور والدعاية الى المخدرات كل ذلك محرم شرعا والقاعدة ان الوسائل تأخذ حكم مقاصدها وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل وهو تحديد الوسائل المفضوع الى الخمر و كل مذل بالعقل حينما لعن الخمر وسائدها وعاصرها ومعتفرها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكلة منها فلعن فيها هؤلاء العشرة وإذا نظرت إلى هؤلاء العشرة وجدت فيهم من هو محين عليها فساقي الخمر وآخرها وحاملها وبائعها وآكلة منها كل هؤلاء أعانوا على الوصول إلى المحرم ومن هنا فالمخدرات وتونيتها وتحديد الناس فيها حتى ولو مع أخي يقول له إنها تفجف النشاط وإنها تفجف السرور وهي الواقع لا تزول النشان إلا هم إلى هم وغم إلى هم فإن الله لن يجع فيه حرا من خيرا ومن هنا يكون التحديد ليس من حصرا في مسألة أن يبعو إليها دعاية للجماعة والدعاية الأفراد كذلك فلو أنه رغب شخصا فيها أو مدعها أو وضعها في وسيلة إعلامية تروج إلى شربها أو تروج إلى تعاطيها أو تحببها إلى النفوس فكل هؤلاء من العنون والعياب بالله بلعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عنه الله ومن لعنه الله لم يبق شيء من الأرض ولا في السماع معنا فإذا حلت اللعنة على القلب فإنه ولياجب الله تنطلص البصيرة ويضعف فيه داع الإيمان ولذلك قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أصارهم فيصلح الإنسان تمر من هؤلاء تمر عليهم مواعظ لا تأكفيه ويذكر بالله فلا يتذكر لأن الله يقول فأصمهم وأعمى أصارهم فمن أشدي الذنوب ضررا على العبد الذنوب التي ورد الوعيب عليها بناء ومن هنا شدد في قمر من هذه الوجهة الكلية تعظيما لشرمات الله وتعظيما لحديد الله وزجرا للمشوص المؤمنة عن هذه المشرمات المذيقات المهلكات حتى يكون الإنسان على السمن الذي فضل الله عليه خلقه من البعض عن هذه المذيقات والمذيقات نعم ولا يضاح شربه لذّكم ولا يضاح شرب الخمر للذّه وهذا بإجراع العلماء وهم يشربون الخمر يزعمون أنها تنسيهم الغموم والغموم ويشربون الخمر يدعون أنها تفقد الهزة والنشاط ويشربون الخمر يدعون أنها تفرش القلب وكل هذه وكل من دعوه باطل لأنهم من تجييب الشيطان وجيناهم الشيطان وأمانا تصدهم عن السبيل فهذا من سجود الشيطان ومن الأثر الذي يكون في القلوب الضعيفة بسبب ضعف الإيمان فينقلب الشق فيها باطلا والضاطل حقا فهي روج لهم أنها فيها لذة وهي وإن كانت لذة ساعة فإنها ألم دهر وإن كانت متعة لحظة فإنها عذاب جهر فكم قرحت من قلوب وأبكت من غيوم وأصابت أصحابها من الهم والغن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى أصلحوا مأثورين بها لا يستطيعون الشكاة عنها فأصلحت داءا لدائهم تزيدهم همنا إلى همهم وغنا إلى غنهم نصلى الله سلامة ومن قرأ بصير آهل النظر من الأقباء وأهل الاختصاص وما الخمر من الويلات والآهات والمفاصد والشرور في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدعوة في دنيا الإنسان في جسده وصحته الروحية وما يعقب ذلك من الآلام يوجد أن هذه اللذة التي تشرب الخمر من أجلها أحقر من أن تورد صاحبها هذه الموارد فقد أجمع الأطباء على أنها تبمر الأعصاب وتدمر الجهاز العصبي بآفات ومفاسب عظيمة تلهب تركيز الإنسان وتفجد بهنه وحافظته وفكرة وشعوره وأحاسيسه وإذا شردها أثناء الشرب اختل عطله فأصبح أحقا من البهينة والعياذ بالله حتى إنه لربنا والعياذ بالله اقترف الأمور العظيمة ولذلك والإرادة لله شربها بعضهم فجنى بأمه ومنهم من شربها فوقع على بنته نشاء الله بالسلامة والعافية فأي لذة أي لذة معقبها هذا الويل وهذا البناء وهذا الشقاء وهذا العناء ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله أن من شربها للذة وهذا على ما يضرع في الناس وتحقيقا للأصل أنه ليس يبني عليه عقوبة سرب وعليه فإن من شربها متلذذا بها فإنه قد وقع فيما حرم الله عليه بإجناء علماء رحمه الله ولا لتداوين ولا يجزء شربها لتداوين الدواء هو العلاج والخمر كانوا في القديم في الجاهلية يعتقدون أنها تداوين وأنها تشفي وأنها تزيل العلل وأنها تريح البدن من آفات الحكونة في شرائم القلب وفي العروق وفي المعدة ونحن ذلك مما كانوا يظنونه ولو كان ذلك موجودا أو وقع فإنهم بعد تحليل الخمر صلدت الخمر هذه المنافع كلها وقد جاء ذلك صريحا في حديث المصفى صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء أن الله لن يتعرفيها شفاءنا وعلى هذا قالوا إن جميع ما فيها من المنافع التي كان يجعل أنها موجودة فإنها سلدت من الخمر فأصلحت داءا وليست بداء وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام بحديث المسلم في, في صحيحه إنها داء وليست بداء وليست بداء ولكنها داء وقد أخبر بذلك الصابق المصدق صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في القديم كانوا يظنون هذا يظنون ان فيها دوائم وفي الطب الحديث تبث انه لا دواء في الخمر وان الخمر ليست علاجا ولذلك لا تستخدم الخمر علاجا في الطب الحديث كشراب مخصوص لعلاج مرض سواء كان نفسيا او كان جسبيا ومن هنا في الطب الحديث لا يوجد هذا ولكن يوجد عندهم في الطب الحديث مسألة استخدام المادة المخدرة لأن مادة الكحول والغير المعروفة تستخدم في جوانب من الطب ومن أشهر هذه الجوانب جانبان الجانب الأول ما, يسمى ما يعتبرونه مضيدة للمواد القلوية والدهنية والجوانب الثاني يستعملون فيه الخمر مصيغة للطعم في حيث يكون طعمها مقبولا وهناك جوانب اخرى اعتنى اهل اختصاص بديانها وكتب بعض المتخصصون في الطب الصيدلة وعلوم الصيدلة عدة ملاحظات على هذا الاستخدام او هذه الجوانب التي ذكروا منها استخدامها في, في مركنات بحافظة وغير ذلك من الجوانب التي ذكرها ولكن بالنسبة لهذه الجانبين الجانب الأول استخدامها استخدامها كمسيغة للشراب أو كما يقول للطعم هذا الجانب لا إشكال في تحريبه وأنه لا يجوز لطبيب ولا يسيدليه أن يصرف دوائن فيه هذه المادة من الخمر يعني قليل الخمر وكثير حرام قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فهذا نفس مدرع صلى الله عليه وسلم ودلع للحنوب القليل والكثير من الخمر فأي دوائن وضعت فيه هذه المادة من الكحون التي هي من الخمر ولن كانت نشرفا قليلة فإنه لا يجوز استعماله وفي الحقيقة هذا بلع إشكال يعني من حيث الأفض لا يجوز استخدامه هذا على هذا الواجه وذكر بعض الأقداء من المتأخرين أن هذا النوع من الأدوة في الحقيقة كان وجد عند, عند الكفار ووضعوا هذه النادة نادة الغول أو الكفول في العلاج من أجل أن يستفيغوا طعم الدواء وهم قد ألسوا الخمر والعياذ بالله استشاغوا طعنها فإذا هذا المبرر وهذا السد ليس بضروري ولا حاجة إنما هو تكميلي في المحرم وقد أجمع العلماء على أن الأمور التحسينية والتكميلي في المحرمات لا تجب الروفة أجمع العلماء على أن مقام التحسينات والفضولات والكمالات لا يجوز استباحه الرهفه لا يجوز استباحه المحرمات اي لا يجوز الرهفه هذا بالاجماع بين العلماء ان الله ان استخدامها كماده مزيده في القلويدات وذهنها سوف شكل باب دعوى الاطباء يخدعونه المحتاجين من الذي ذكره بعض المختصين من من نعرفهم من المختصين بعلم الصيدة والذين أحسنوا دراسة هذا الجانب دراسة معنقة وقدموا فيها فحوثا جيدة في المؤتمر الأول للمسكرات العامل الأول للمسكرات المخدرات واجتماعة الزباغين بيّن أن هذا العذر يمكن الاستغناء عن الخمر بوجود البديل وطرح البديل واقترح أن تكون هناك دراسة قضية للأدوية التي في فيها هذه النادة ويمكن الاستغناء عنها بالبديل والبحث موجودة والدرافات موجودة ونفى الله أن يسر بالقيام بما يجب القيام به تجاه هذا الأمر الذي عمّق فيه البلوى بين المسلمين فإذا لا عبرنا ما أننا وجد البديل ويمكن الاستغناء بناء حل الله ولا شك الله لا جعل العباد في غناء ما حرم عليهم هذا بالنسبة للاستخدام في الأدمية أما الاستخدام في الجسد فإنه يكون في علاج العمليات الجراحية وهذا من أشهر الجوانب التي تستخدم فيها الخمر فالمخدرات والخمور في القديم من أجل قطع الأعضاء ونحن ذلك والذي يظهر عند التأمل والنظر أن استخدام المخدرات تخدير الجراحي من أجل العملية الجراحية ليس بعلاج انخباته فليس التخدير الجراحي يذهب الزائدة وليس التخدير الجراحي يقطع الزرافير وليس التخدير الجراحي يصلح الفساد الموجود في العين أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء من القرحة أو نحن ذلك فهو وسيلة من أجل الغاية التي يتوصل إليها في مقام إما ضروري أو وبهذا على ذلك لا تخلو العمليات الجراحية التي يوخص فيها بهذا التقدير إن أن تكون ضرورية بمعنى أن المريض ولو لم يكن بهذه العملية يموت ومن أمثل ذلك عمليات مثلا الشرايين أو القلب المحسوس فإنه لا يمكن أبدا أن يترك المريض مثلا في عمليات انحداد الشرايين وتدين الشرايين للصنلات ورحبها هذه يجلل لأن المريض لو بقي سيموت ان هذا الانسداد يؤدي به للجلطات ثم قد يؤدي به للوفاة ولكن علاجه تحويل مجرى الذنب عن طريق وجود البديل طريق بديل بتجاوز مكان الانسداد السرياني او قطع هذا الموضح لا حسب ما يراه لا ما هذا القطع وهذا العناج يعني علاج لداء يعتبر مضبيا بالانسان الى الموجه فلو أنهم لم يعالتوا هذا الموضع من قلبه أو هذا الموضع من شرايينه فإنه سيموت ذا نحاب فهو مقام ضرورة بإسماء العلاف ومقام الضرورات يضيح استخدام هذا التقدير كما هو مقرر وقد ذكر علماء نفسه على زواجه من حيث الأصل الأمر الثاني وهو ما دون الخوف عن النفس من الهناف فإذا كانت العملية الجراحية لمرض يخشى من الموت فهي عملية ضرورية لأن اتفق العلماء رحمه الله أنه من الضرورة هي الخوف على نفسنا الهلاك وهذا لو قصي على العبو أن يتنه واحتيج إلى قطع صي أو أمل عملية جراحية لقطع صي أو تدخل جراحي لعلاجه لانسدادا في ذلك الموضع دون أن يخشى عن الإنسان الهلاك ولكن عبوه يذهب كما في جراحة العيون يغلب على المن أنه فيها ما هو في في عملية ما ونحو ذلك في هذه الحالة لا نخاف فوات النسل إنما خاف فوات الأعضاء ألشق بعض العلماء بفوات النسل فوات الأعضاء وجعل الخوف على فوات الأعضاء إذا فو خاف الإنسان على يبه على رجله على عينه على سمعه على بطره أن يذهب أنه في مقام الضرورة يرخص له في المحظمات لحدود الحاجة في حدود الحاجة او في ما تحصل به الحاجة فلا يجيد على ذلك طيب لو كان لا يخشى الموت ولا يخشى ذهاب العبور ولكنه يجد الألم السديد والتعب السديد ولا قد لا يستطيع ان يتحمى هذا بحيث يصل به الى مقام الحرج فهو لا يخاف ان يده ممكن ان يقطع لجنه او يقطع يده ويخص بالألم ولكن هذا الألم يصل به الى عناء شديد ومشقة شديدة تصل الى مقام الحرج فان وصل به الامر الى ذلك هذا ما يسميه العلماء بمقام الحاجيات اذا ما يخشى فيه ثواب النفس مقام ضرورة ويحق بها الاعباء وما يصل الى درجة الحرج قالوا مثل قلعى الضرس قلعى الضرس قد يصد به الألم وقد دوسط انسان تحمل في بعض الناس أن يتحمل طلع وفه فيجد من المشقة والعناء ما الله بيعلم فيفقا بموابة مخدرة موضعيا إذا ثبت هذا فإننا نقول بالرخصة في استخدام المخدرات في العمل الجراحي في موضعين الضروري والحاجي أما لو كانت الأملية محرمة هذا إذا كانت العملية جائزة شرعا يبقى في المقام الأخير مسألة إذا كانت العمليه الجراحيه تجميليه او كانت العمليه الجراحيه محرمه في الاصل فاذا كانت تجميليه فلا تجب مثل العمليه التجميل التي تكون بالتجميلات لتغيير الخلقه فاذا وصلت هذه العمليه ما نسميها التجميليه الى تغيير الخلقه فهي من المحرمات فجراحه تغيير الجنس. وجراحة تكبير الثدي وتصرير الثدي والعدل في الخلقة هذه كلها جراحات محرمة وأهواء تخالف فيها الفطرة ويعتبر فيها على خلقة الله عز وجل تعتبر جراحة محرمة لا يجب التخدير فيها لأن التخدير لم يجب وموجب شرعي بل إن الفعل الذي يراد أن يتوفق به عن طريق التخدير محرم شرعا وعلى هذا لا يجب تعاطي هذه المواد المخدرة في مثل هذه الأمور فالخلاصة أن المواد المخدرة تحتكنا إذا كانت معونة على العلاج والدواء وذلك في حال الضرورة وفي حال الحائية ومن أنجلة الضرورة عمليات القلب التي يصمعها الهلاف ومن أنجلة الحاجة عمليات البواسير لأن تحدث الآلام وتوصل إلى درجة الحواج فحين يكون مقام مقام الحاجيات ما عدا ذلك مما لا موجب الإجراء براحته كتغيير الجنس عمليات التجميل التكميلية فإنها لا تجيز شرعا ولا يجوز استخدام هذه المواد المخدرة وتبقى على الأرض إذا سبت هذا فإن التداوي بالخمر اختلف فيه العلماء المتقدمون رحمه الله برحمته وآله فجمهور العلماء على أنه لا يجوز التداوي بالخمر وهذا هو أحد القولين عن الإيمان أبي حميهة محمه الله والإيمان الشابع أحد القولين عن الإيمان الشابع وكذلك هو ملهج المالكية المصرور وكذلك الحنابلة رحمة الله على الجميع أنه لا يوجد للمسلم أن يتداوى بالخمر لا قليلا ولا فتيرا وأن الله عز وجل لن يجعل فيها شفاء للأمة القول الثاني يقول يجوز التداوي الخمر وهذا القول هو القول الثاني عن جمال عبي حنيفه هو قول الثاني عن الإمام الشابع لكن جمهور أصحاب الإمام الشابع اختاروا القول الأول المحلم مع الحماousesها و.. هذا القول الإمام بن حجم رحمه الله من المتقدمين يقولون يجوز التداويل الخمر ثم زكروس relocani الشرط الأول لا يوجد بديل عن الخمر لما أحلى الله فقالوا إن وجد بديل عن الخمر لم يجهد التداوى بها إذن يتفقون مع الجنهور على أنه لو كانت الحالة التي يراد علاجها لها دواء مباح ويتداوى بهذا الخمر فإنه لا يجوز له أن يتداوى بالخمر وتكون مثل إجماعي كذلك ايضا اشترق الشرط الثاني ان يخبر بالحاجة الى الخمق وانها علاج ودواء لهذا الداء طبيب عجل يوفق بقوله وامونه وبعض ان يشترك اسلامه فلو اخبر بذلك طبيب غير مسلم قالوا نضع بالشهادة لانه متهم والغالب ان العداوة الدينية تحمل عنه السهتار في امور الشرق. فقالوا لا نقبل قوله ومن هنا كان الامام احمد رحمه الله لعالجه طبيب يهودي فيقبل قوله الا في امور تتعلق بالدين. فاذا قاله افضر لا يفضل. واذا قال له على امر محرم يفعل ان لم يقبل قوله حتى يرجع لأقدام النسي. فلم يكن يقبل شهادة في هذا لانه متهم في, في قوله وخبره. فذلك أيضا الشطة الثالث أن يكون تعاطي المادة المسترة والخمر في حدود الحاجة والضرورة فلا يزاد عليها فإن زاد عليها وقعش الحرام أن يكون تعاطي المادة المخدرة في حدود الحاجة والضرورة هذا راجع إلى القائد الشرعية أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها أن ما أبيحى بالضرورة والحاجة ويقدر بقبلها الشق الراضي عندهم أن يشربها بقصد الدواء والعلاج لا تلذبا بمعنى أثناء شربه لها يعتقد تحريمها ويكره هذا الشرب ولكنه يشف كأنه مكره عليه ثلاثيا للاستباحة لأن الاستباحة تكون بالباطن كما تكون بالظاهر فهو وإن اذن له في الظاهر لكنه في الباطن إن مان قلبه إلا حبها وأحب شردها وتلذذ ذلك خرج عن كونه مشخصا وأصلح وهذا من ثم أن يعصي باطنا وإن كان قد في الظاهر على هذا قالوا يجوز تداوي بالخمر إذا تحققت هذه الشروف واستدل أصحاب القول الأول بما ثبت بالحديث الصحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن طارق ابن سوريد الزعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر سنهاه عنها أو كلها له صنعها كما برواية مسلم فقال يا رسول الله إني أصنعها للدواء يعني أصنعها دواء وعلاجا فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء إنها ليست بدواء ولكنها داء إنها ليست بجواء ولكن هداء وجد هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على أن الخمر ليست بجواء وهذا خبر ندهي على الوحي الذي لا يمكن أن يأتيه خطأ وحكم عليه الصلاة والسلام بالوحي من السماء أن هداء وأنه لا دوى أدريها للاعناك ومن ومن هنا فدعوان أنها دواء ليست من المسلمة هذا الدليل أول الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إنسانة رضي الله عنها وأرضاه فرأى الجرة وإذا بالخمر تثور فيها حتى خرجت منها فقال ما هذا فقالت يا رسول الله إن فلانة تشتقي بطنها وقد نقعت لها يعني نبقت لها النبي من أجل أن أعالجها بهذه الخمر فضرب عليه الصلاة والسلام الجمعة برج به حتى انكسرت حتى انسى منها الخمر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل لكم فيما حرم عليكم شفاء إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم bien أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة في شيء حرم عليه والخمر مما حرم الله وهذا الحديث نفس المفألة لأنه دخل عليها في الخمر وشكب الخمر وليس عندكم من عبد الله تعالى ذلك إلا وقد أطرعه الله عز وجل على أنه لا خير في الخمر ولا ضلاء ولا عذاش فأكد هذا معنى الحديث الأول والحديث رواه أبو داود وأحمده المسند المسنده وكذلك رواه أبو وعلى في مسنده أيضا أن الله لم يتعل فيما حرم على أمتي شفاءا واقال هذا كله يؤكد ان الخمر دواء داء وليس في دواء الدليل الثالث ان النقل عن من النقل الاسر حيث استدل به ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقد ذكره الامام البخاري تعليقا في صحيحه ووصله ابن ابي شيبه في المصنف بسندا قال سابق ابن حجر على شرط الشيخين وقفه ان الله لم يدع شفاء هذه الامه فيما حرم عليها ان الله لم يدع هذه الامه فيما عليها قالوا انه أكد الأثر السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من المسعود. اصحاب رسول الله صلى الله عليه الفتوى وكان أحد الذين ختم ودير ان الله عز وجل لم يدع شفاء هذه الامه فيما حرم عليها هذا الأثر الصحيح موقوف لفظاً مرفوعاً حكماً لأنه يقول إن الله لم يجعل شفاء ما فيما حضرنا عليها فمثل هذا لا قال بالرأي حيث يجزم أن الله عز وجل من يجعل ويخبر على الله أنه من يجعل شفاء فهو موقوف لفظاً مرفوعاً حكماً قالوا إن هذا يؤكد أن السنة باقي ثم قالوا إن هذا الشكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء خبر أن الله عز وجل أنه رفع الدواء عن الداء عن الخن ولن يدعى الشفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النص في الحقيقة وجه الدلالة من النص ثارثا يكون النص عن بحديث من موضع النزاع يكون موضع النزاع سببا في ورود النص ويشمل ويشمل غيره في حديث إن الله إنها ويست ولكن هذا, هذا خاص بخمر فهو خاص بمثالتنا لكن هذا الحديث الثاني مع العثر يدل على أن الله عز وجل لم يدع لهذا لأن شراء محرم فهو أعم ويشمل مسألة النجاة وهي التداوي بالخمر ومسألة التداوي بأي محرم كان وأنه لا شغاء في هذه المحرمات مثل التداوي بالثمان والتباوي بالنجاسات كل هذا يكون فيه الأصل التحريم والمنح لهذا النص ودينا أن الله لم يدعى الشفاء لهذه الأمة في هذه الأمور المحرمة التي ثبت النص بثحرينها كذلك أكدوا دليل النقل بدليل العقل قالوا أولا إن تحريم الخمر طبيعي لأن ثبت نص بشكال الله رسولة الله سلم وَكَوْنُ الْخَمْرِ دَوَاءً ظَنِّيٌ مَوْهُومٌ مُسْكُوقٌ فيه يعني يكون وهمون أنها دواء مع أن السلمة تنفي هذا فيقولون هو ظني متوهم بل لو قلت أنه ما هو موجود أصلا لأنه نقول ليست بدواء لكن نقول أنه متوهم يعطيه له واحد مع الخصم وليس إثباتا للفقر لأننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مصدق غيرهم من, من يخالفه صلوات الله عليه السلام عليكم سليقلنا انه موجود على ملكه فهو وهمه فهذا اضعف جرجات العلم والقاعدة انه لا يجيز ترك القطع لوهمه لانه يجب البقاء على اليقين وعلى القطع ثانيا ان نفجت الخمر الدليل الثاني العقلي ان الخمر فيها مصافر ويتركب على استعمالها ضرهم عظيم فوجدنا أن ضرر الخمر أعظم من ضرر الداء الموجود لأنها لا تقتصر على إضرار بالضب والأجهزة المتعلقة بالهضم بل إنها تضر أجهزة الهضم وأجهزة القلب وتضر أجهزة العصاب فضررها جسدي وروحي فلو جئت الى الضرر الموجود في الداء وعادلت وجد الضرر المتركب على تعاطي الخمور لو وجدت ان الضرر المتركب على تعاطي الخمور اعظم من الضرر الموجود في دعو الأمراض ومن هنا لا يمكن هذا تعطل كقاعدة شرعية انه اذا تعرضت نسجدتان احداهما اعظم من الاخرى وجد الصبر على الصغرى دفعا لضرر الكبرى ونين يجوز اختباح المسهد الكبرى بفعاً من المسهدة الصورة فنحن نقول إن الأطباء اتفقوا على أضرار الخمور وأضرار المشفرات وأن لها تبعات على البدن على الجسد وعلى الروح وأضرار التي يعالج بها للبطن أو العرج بها لبعض الآثات نجد أن المضاعفات المترفضة على شب الخمور أعظم من هذا الداء الذي يعالج فنجد نزل معه التنزل معهم كنسرق جدل نقول هب أن فيها دوارة وهب أن فيها علاجا فرغا وأننا لا نقول بذلك لأننا بيّن أن الدوار في الموجود ولكن هذا ما يسمى بالتنزل مع الأصل فلو سلمنا جدا أننا قالوا صحيح نقول الداء والضرر المترتب على استعمالها أعظم من الداء الذي يعالجه والقاعدة أنه يرتكب أخر الظررين وأنه إذا تعارض الشران وجد ارتكاب أخر بثا للأعظم وبينهنا نقول اولى بتحريم التداوي بهذا لما هو اعظم ولا نفي ذلك حتى لا يقع ان من المسائل كذلك هناك نقطه ثالثه جاء فيها بعض المحققين كلام من الانا من القيم رحمه الله ذكر كلام نفيس مما يؤكد ان النقد يعني يعتبر لمانا يذكر العلماء دله العقل عن النقل بل ذهب بعض باب يقول شكل هذا قلنا احنا بهذه الدله العقليه عن الواقع ان الادلة العقلية يذكرها العلماء لانه ربما كان اختلاف في شبوت الدليل النقلي يشتاج للدليل العقلي وايضا لربما جاد لك ان لا يؤمن بالشرع والعياذ بالله من لا يؤمن بالدليل كتاب السنة فانت اذا تحصنت بالادلة العقلية كان هذا ابلغ في دمره وربي كذبه او جوفه وكسر عواره من يكون عندك شيء يسلم به فتقول له إن هذا كما دل المقلعين دل العقل فهم يذكرون مثل هذه السجد تأكيدا لما ذكرناه إلا في الأصر من لم يفتغل بكتاب الله وسلم فلا أغنى الله ومن لم يحتج به ما فلا خير فيه لكن ذكر بعض العلماء دليلا ثالثا عقليا وهي لطيفة كما كل العلماء شرع إليها لم يقيم يقول رحمه الله وكاد من أنبغ الناس في الطب يقول إن النفوس لا ينسع الدواء فيها إلا إذا أحدثت الد... وقدلت وارتاحت إليه يعني الدواء لا يعظم أثره ولا يعظم وقره على, الم... على المريض إلا إذا كانت هناك استجابة وهالأمر مقرر عند الأطباء أن الارتياح للدواء والاعتقاد أنه بإذن الله قد رضعه الله عز وجل علاجا لهذا الدواء يساعد كثيرا الاستجابة البدن لحصول المصالح وانجراء المصاشر والواقع في القمر أن نفوس المسلمين مش معزة منها كارهة لها ولذلك لا يمكن أن تقول شخص تعالت وأنتم تشترقون أصحاب القول الثاني أن يكون في قرار في قلبي كارها لهذا لعنى أنه ليس من اتجابة وترافق وهذا من أجمل ما ذكر الرحيم والله بالذات أكد به بي ما بينها من القول بالتحريم أمن الذين قالوا بالزواج فقالوا إلا ما نحتج بعدة أدلة أولها الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قلوا قد فصلوا لكم ما حرم عليكم إلا ما قررت إليه قالوا إنه إذا وجد الداء والمرض فلا يمكن عناجه إلا بالخمر فنحن مضطرون إلى الخمر نجفعون إليها بغير اختيار ومأمرون أن نعالج أدامنا فنقل صلى الله عليه وسلم في حبيث أسامة من الشريف رضي الله عنه وعرضا أن الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاهنا وهاهنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال تداوى عباد الله قال نحن مأمورون بعلاج البدم إذا كنا مأمورين بعلاج البدم والثبت أنه ما في إلا هذا العلاج والدواء الخمر فإننا مضطرون إليه مدفوعون إليه بغير خياب والله وقل وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي دين لكم ما حرم ثم قال إلا ما اضطررتني فنحن حينما اضطررنا إلى هذه الخبر انتقلت من كونها حراما إلى كونها حلاما الدليل الثاني السنة كما في الصحيحين الحديث أنس بن مالك رضا الله عنوار الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أناس من عكل أو عوينة فاجتوروا النبينا أي أصابهم الجوى وهو نوع من المرض الذي يصاب, يصاب يصيب البدن باختلاف الطعام واختلاف اما الالبيه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابل من ابوالها والبانها فشربوا من ابوالها والبانها ثم صحوا قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قضي ابن الحديث وذهلنا من هذا الحديث قالوا ان ابوال الابل وابوال الابل نجسه انا نهدي كانوا ان ابوال الابل نجسه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يصربوا الأبوال النجسة لوجود الضرورة وهي العلاجة ومن هنا يجوز شرب الخمر النجسة للضرورة في مثل مثلما أذن صلى الله عليه وسلم لأنه كان العلاج الداء والمرض حتى سربوا أبوال الإذن وهي نجسة فليصربوا الخمر ولو كانت نجسة محرمة كذلك أذن استدلوا بالعقل قالوا يجوز. شرب الخمر دواعا كما يجز أكل الميتة عند الاضطراف لجامع وجود الحاجة في كله قالوا أليست الميتة حرامة؟ قل ما بلى ولم يحرم الله أكل الميتة قل ما بلى قالوا طيب إذا كانت الميتة محرمة لأن الإنسان اضطر إليها ألا يأكلها؟ قل ما قالوا فالخمر حرام شربها فإذا اضطر إليها جاز له شربها لكن أجاز للمضطر أن يأكل الميته بجانع وجود الضرورة والحاجة في كله هذا بالنسبة للأدلة التي ذكروها في جواز شرب الخمر للتداول الذي يترجح في نظري والعلم عند الله والقول لتحليم التداول بالخمور والمخدرات والمخدرات أيضاً في فقن ويبارك من ما يعجيه أولاً لصحة دلالة النقل والعقل على ما ذكره أصحاب هذا القرم ثانيا نستدل به في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه نقول إن دعواكم أن الضرورة إلى الخمر موجودة مرضودة لأن الأطباء لم يثبتوا كونها دواء وجاء الشرق أيضا مفبتا لهذه الحقيقة أنت تقول أنا مضطر هو يقول الذي يقول بالجواز نقول له أنت تقول مضطر إلى الخمر لأنها دواء نقول نحن لا نسلم لك أن الخمر دواء فإذا كونك تقول مضطر إليها فالضطر إلى شيء ليس بدواء فإذا كان ليس بدواء فلسل مضطر لأن الذي أجأك وضطرك كونها دواء وقد فدت للشرع بالدليل الصحيح أن لا يمكن أن يسببه أحد أن هجاهم ليست بدواء فسيزة كونك مضطر إليها إنه لكون مضطر أن لو كان فيها دواء ولكن الواقع ليس فيها دواء وذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأبداء أكدوا هذا العصر حبيب أنه رفت فيها علاج بالأسقان والعلل بل تجيده الجفدة وبلاء وزلاء وضررا إلى ما يعانيه ويجده إذن قوله إلا مطر التمنين غير مصحب غير مسمم ولا يصمن هذه الحالة لأن الشرع نصل ضرورة فيها الأمر الثالي استدلالهم بحديث العرميين نقول إن حديث العرميين الجواب من وجهين الوجه الأول نقول يحتمل ان هذا قبل الإخبار من الله سلم بأن الله لم يدعى الشفاء أن تيذي محرم عليه لأنك لا تستطيع أن تدعى الحديث العرانيين المتأخرة عن هذا الحديث لأنه يكون أشهر بالنفس والقاعدة أن الأخبار لا يقضلها النفس أن الأخبار تعلق لأن الله لم يجعل ثم يقول والله الله جعل ما هذا هذا هذا تناقب ولكن ينجح عن الشرق ومنها لو قلت من حديث العراميين على التسليم ولكن ان لا نسلم فنضيم فيه جواب ثاني اقوى لكن على تسليم ما ذكرون نقول حديث العراميين يحتمل انه سبق حديث تحريم الخمر وكان الوقفة ان يتداوب هذه الاشياء ثم سلبت المنافع من المحرمات والنجاسات والخمر منها وبقيت حراما الى يوم القيامة داعا ليست لجواب الوجه الثاني وهو اقوى اننا نقول لا مسلم ان دول الاب النجس وذلك لان دول الاب ثبت الدليل او ثبت ما يدل على أن ابواب الاب القاهره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دعوى وطاف على دعوى صلوات الله وسلامه عليه ولو كان دوله نجسا لما لمس النجس عن حسان لما صلى على الموضع النجس ولا ويكون سجوده وركوعه كما الحديث الصحيح انه كان يصلي على دعوى الا المكسوبه وفي حديث ابن عمرت الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره إلا المكتوبة فلو كان النبي صلى الله عليه, عليه وسلم والأشبه أن البعير طاهر يعني فضلكه طاهر وهذا سنقرر أثر إن شاء الله في كتاب الأطعمة أن بولنا يؤكل لحمه وروثه طاهر ويؤكسب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابب الغنم ولم يجب في معاقم الإبل وعلّل ذلك بالشياطين ولم يألّله بالنجاسة وهذا يؤكد أنها طاهرة وليست من أجسة إذا ثبت هذا فإنه يسقط الإستقلال بالآية وبالحديث ويبقى قولهم إنه يجوز شرب الخمر فما يجوز أكل الميتة عند الضرورة نقول لهم إن أكل الميتة عند الضرورة حينما تصيب الإنسان المعنصة ويأكل من الميتة معنى أنه سيموت فلو لم يأكل الميتة فإنه سيموت قطعا سيضاح له أكل الميتة أرأيتم لو أكل إنسان جائع يشعى للموت لو أكل من أشاك الميتة ألا يحفظه ذلك بإذن الله من الموت نقول قطعا أنه سيكون سالما من الضرور ويسلم من الموت والهلاك ولكن إذا شريب الخمس أصلحت المصلحة في في أكل الميت عند الضرورة نسكوكم فيها أولا مقتوهم بها مقتوهم بها أنه إذا أكل من في عند المغنصة مجم وهل يسهد الشفد أنه ينجب ومن هنا فرق الغلماء بين ترك التداوي وبين ترك الميتة قالوا لأنه إذا ترك التداوي ترك شيئا يحتمل أن ينجح أن يصيب الداء لمن نظرق الفائدة أصيبه دا فإذا أصاد الدواء الداءة درع بإذن الله قال أصاد الدواء الداء لابد أن تكون هناك درع بإذن الله فيحتمل أن يصيب ويحتمل أعلاق يصيد فالتداول إذا كنت محتمل ولكنه يصير غالب الضمد إذا وجدت أدلة على أنه يصيد في غالب العمر والله حرمنا أنه شهد الحقص وشهد الأطباء وشهد أهل الخبرة أنه لا يصيب الداء قدام وإنما وزيج الداء والبلاء ومنهما نقول فرقا بين الأمرين فالأمر الأول يحقق المصلحة ويضع نفسد أعظم والأمر الثاني يحقق نفسده ويحدث نفسد أعظم وعلى هذا نقول لا يستقم الإسلام من هذه الوزور والذي يترجح أنه لا يتداوى بالخمور ولا يتداوى بالمخجرات لأن الأدنى تدلت على أدنى جواب ذلك ولا عطس ولا عطش صورة المسألة أن يكون الإنسان عطشانا ولا يجد ماء أو مائحا يذهب به العطش من المباحات نص الله بعزته وجلاله ألا يبتلين بذلك فيصيده العطش الشديد الذي يخاف معهم هناك هذه صور أو يصيب العقش الشديد الموجب للحرش في العلماء والأئمة رحمهم الله اختلفوا هل يجيز شرب الخمر عند العقش الشديد بحيث يعني يعتبر من الأمور المباحة ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز شرب الخمر عند العقش وهذا مذهب الجمهور بعضهم ينسبوا إلى العامة عامة العلماء والواقع أن فيه خلافهم وداد بعض العلماء الى دواج اطفاء العطش بالخمر كما هو منفلوص عالف هدى بالحنفية رحمه الله اذا وصل الى دقار الحرج وداد الطائفة ثالثة الى التفصيل وقالوا اذا كانت الخمرة مستهلك بشيء يمكن فيه يمكن ان يحصل به انقصاء حرارة العطش ويحصل به المقصود فبها ونحنف وإلا فلا كما اختاره شيخ الإسلام من دنيا وطائفة من أهل العلم أصحاب المشافع وغيره أحيث هو عليه أصحاب القول الأول يقولوا لا يدوس أن يضفئ العطش بالخمر لأن الخمر تزيد الإنسان عطشا من العطش فهدثها بشهادة الأقباء حارة ولذلك قالوا لا يصرب الخمر إلا ما يضفئ حرارتها والغالب فيما أن يضعوا فيها المبردات أو يضعون بجوالهما يبرد قال يدل على أن مصلحه ما الكرونه منكم لا تصي العطش ليس موجودا بالخمره فاذا كان مشكوك في وجودها اذا كان مشكوكا في وجودها فاننا لا نستطيع ان نستبيح المحرم الواضح بمصلحه محتمله وطبعا في فرق بين التداول بين هذا الامر بالنسبه للعطش و ان اصحاب القول الثاني يجوز تناول العطش بالخمر وذلك لأنه في مقام الحرج إذا سرد الخمر أطفأ عطشه وهذا يدفع عن الحرج للأرض أن يكون جغس الموت إذا سرد ذهب عطشه وفي الحقيقة مذهب التفصيل هو أعدل الأقوال في المسألة وهذا كما ذكر في الإسلام أنه إذا غلب على ظنه أنه إن لم يسردها سيهلب هذا الشرط الأول أن يصل إلى درس الخوف من الهلاك اما كون العطش لا يعتبر مبيحا من كل وجه مجرد العطش ثانيا ان يغلب على ظنه انه لو شريبها انها تطفئ عطشا كما لو كان معه نادة يستهلك فيها او عنده خبرة كما يقع لدعو حديث العهد بالجاهلية او عنده خبرة مخوضة يعرف ان هذا نوع يطفئ عطشا فحدث امام هذه الحادثة ويبطق الى شبع علىها الوجه وخفراء وهذا هو القول الاعدل والأقرب للحراب إن شاء الله في هذه المسلمات ولا غيره ولا غيره يعني غير العقش من الأمور الأخرى التي يتدرع بها مثلا ما يفعله البعض من الدلك بها يأخذ مادة الكحول ويبلك لها تعقيم من الجرافين أو زيادة النظر والجمال وأثر عن عمر بن الخطاب رضا وعلى الله وكتب إلى خالف إنه بلغني أنك تدلك بالخالف وإن الله حرم الخمر ظاهرا وضاطنا فإياك أن تفعل فإنها مجسة وهذا يؤكد أنه لا يجوز تعقيها في هذه الأمور ولا في غيرها ولذلك حمم المصنف رحمه الله في الحكم كما هو ظاهر الإله أسهل الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المفوقة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل فيكم به تعالى ويسألونك عن الخمر وليس كل شيء منافع كبير هنا نافع للناس فقومه في الايه ومنافع للناس اشكل علي ما يثبت الطب الحديث انه ليس بالخض علاج كما هي المنافع التي تكون فيها عموما اشهد الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير الا وعلى اله وصحبه وماله. أما والا بعد فكون الطب الحديث الان يثبت منافع ومنافع لا يعارب أن يكون فيها منافئ في مرحلة من مراحل التشريع لان العلماء رحمهم الله في روايه صحيحه ان الله علما حاضر واحد من العلماء ان النبي الله عليه وسلم ان الله علما حرم الخمر فبدا عندها فالذي يبحثه لقدام الان بعد فلدها المنافئ ان شرطه في المرحله الثانيه تحريم الخمر وليمكن في مرحله تنفيذنا قال الله عز وجل سمعه أنخمره والنسي يقول فيهما اسم كبير من المنافع للناس هذا قبل التحرين أما أننا حرمت سلبة المنافع وشنيدنا لا إشكال لأن محل الإشكال أو يريد الإشكال أن لو كانت المنافع الموجودة الآية تتكلم بعد التحرين في الصحيح تناقض بين نحية المنافع وإثبات المنافع والواقع أن نحية المنافع جاء بعد التحرين والآية تتحدن أنما قبل التحرين وألا هذا لا إشكال ولا تعارض لأن القاعدة عند علماء إنه إذا اختلف الموردان فلا يحكموا في التعارض الله تعالى عنه أسابكم الله ربولة الشيخ يقول في تدرج الله سبحانه وتعالى في تحرين الخمر هل فيه دليل أننا نتدرج أيضاً في نصيحة الناس في أي معصية من المعاصي أسابكم الله هذه النسلة ينضغي الشذر كل الشذر منها وشباً ينبه إخواني جميعا أن يبتقوا الله عز وجل في الدعوة إلى الله وأن يعلموا أن أمور الدعوة ينبغي أن ينتهج فيها المنهج الذي بيّنه الله في كتابه وضيّنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سلمه ولا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أحلم ولا أحكم من هذا الشرع والطريق والسبيل قال تعالى قل يأمر نبي عليه الصلاة قل إني على بينة المصد والبينة الأمر الواضح الذي نخلاج فيه ونأخل لكن بينا ممن؟ من ربي وبينا الله تعالى أنه على هدى وأنه على صلاة المستقيم وأنه يدعو إلى هذا الهدى وإلى الصلاة المستقيم إذا تبت هذا فلا يجز المسلم أن يدخل مجالات الدعوة يستهد فيها برأيه ويتحكم في الأمور بهواه دون أن يكون قد ويت علما شرعيا عن أهل العلم والبصير عليها أن يتق الله عز وجل وأنها محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الشرعي يقتضي أننا إذا نزم النص بتحرين أمر أن نذلغ الناس أنه حرام فلو أنه دخل على رجل يشرب الدخان ما يأتي و يقول له والله الدخان الله طيب عالشان بعدين نقول له انه الدخان حام يقول لوا اليوم الاول يقول له الدخان الله طيب او أقول لوا ان الادباء يقول ان الدخان فيها ضار وابدأ او ثم او قلعه علفي جاهر ذلك اذا ظلم ت أنك تبقى الى غد او يبقى هذه الخصفة الى غد فلو مات ولم تتحدث الله عليه وبآن كانوا تقول له الحق فستلقى الله عنه وجل في ولذلك لا يجوز تأخير الشجج والبراهيم والإعبارة إلى الله عز وجل في خلقه ومن أغرض ما ترى أنك تجد الذي يتساهل في إقامة الشجج وتجد الذي يسر على النهج يأتي إلى الشخص يقول لها أخي ذن الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر حرام فاتق الله عز وجل ودع حرم الله يغنيك الله ويأشيك بحلالها الخرام يا هذا اتق الله في نفسك واتق الله في مالك واتق الله عز وجل في حجود الله التي الله باستنامه واعطيه الأمر الغارش فإذا نظرت الذي يلتزم ويستقيم على هذه الأمور الغارشة ووجدت الدائل الذي يسير على هذه الأمور الغارشة مبارك الله في دعوته ومن يلتزم يلتزم بقوة ويلتزم باستجازة للحق بخلق الذي يرقى عليه ويحاول أن يلطف يلطف يلطف, يلطف حتى أنه لربما جاءت عزائم الإسلام فنصف على عقبيه والعياذ بالله فهو يلتزم بين بين النظرا إلى مجلس فيه ضحك ولهو وأخذت أمور الدعوة بإرحاك الناس واللهو استقام على ديننا وانخرج إلى نجس فيه جد احكام وفي الشريعة وفيه سمن الهدى التي تستهير بها الفطائر ولربنا قال كلمة يبدل بها إلى لقاء الله عن سنة جد يقول هذا تعقيد مثلا وتجد بعضهم يقول استحددوا في الدعوة المرغيبة يقول لا ما تأثير مباشرة بل إن بعضهم الحياة يأخذ آلاتا له ويضربها لمن لها حتى يجذبهم إلى الإسلام إنا لله وإنا لله من الذي قال لك أن هذا الحرام قد فارح حلاما لك ومن الذي يفتح لك أبواب المحرمات تستبيحها في ثمتك ودلك لكي تستخص بدين الله عز هذا الاستخدار ومن الذي قال لك أن هذا الدين ضحك ولهون وأخذ بقلود الناس حتى تموت القلوب قالوا أكد تخذنا هجوا والهجو والضحك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نبي من أنبياء الله ضرأ رسالته والنبولة التي بعث بها أن, أن تكون بطريق الجهل الدين علم وبصورة كي يقول الكتابة بقورة عزيما وصبر وتحوى ومناهج راضحة وحجج بينا هذا ربك وهذا بيلك وهذا نبيك تطيع الله عز وجل وتتقيه وتقرعه بقوارع التنذيب إن كان مثل يقع أو تأخذه بمحاسن الإسلام تغريبا بلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشجج اللارح البينا ما ترق به القلوب وتخشى عليه الظروب فليس الإسلام بهذه التأويلات وهذه التعصيرات ولم تجد هذه التأويلات عند أهل الإلم والبسير ولذلك تجد أهل القلب الذين عرفوا كتاب الله وعلموا حنال الله وحرام الله والراسخون في العلم لا يبهون الناس من مثل هذه التهاكمات ومن هذا هذه الاجتهادة تجد عند الناس مفروفين. لازم لازمان لهم بعلمة بصيرة تجد ان كل يوم يرتد من المواحش يختلق في دين الله في دعوتي ومنهتي فكرا جديدا لكي يبيه لنا وكأن الشريعة ناقصة طريقة الشريعة منهج واضح ليس فيه اجتهاد ولا تأويل فيما الاجتهادة فيه ولا تأويل فطرق الدعوة واضحة ومناهج الدعوة وغارشة ومن هنا يقول الله عز وجل إنه أسلوب التوكيد إنه شرع الله الذي نزل في القرآن الذي هو الأصل للأساس إنه لقول فضل وما هو بالهزن إنه لقول فضل وما هو بالهزن فلذلك تدرج أكثر على الناس استقلام الأسانيذ المبحثة والملهية كل هذا يعني يصل تحت مثل تأليف الناس هذه أمور خلاف المنهج وخلاف السنن ويمرغي على الإنسان أن يرتب بمنهج الكتاب والسنة وأن يصحح نساره وأن يعرف كيف يدعو وما هو الأصل ولذلك مع الله عايتنا العلماء وجالسنا أئنا من أهل الفضل ممن فسر كتاب عشرات السنين كتاب الله عز وجل وممن فسر السنة عشرات السنين أئنا جالسنا معهم فجاءهم من هو يأتيه من هو عشق الناس ونعرف من دخل عليه من هو العظيم من أفشق أهله فجورا منتهافا لحديد الله عز وجل وقد كان بالإمكان أن يرشق معه أو يلهو معه فإذا به يقص معه المدقس الرارش البنيا وهذا دين الله وشعر الله سبحان الله شيئا لا آتي إلى الناس بكتاب الله سنة رضو صلى عليه عليهم كتاب الله وأذكرهم بسنة رضو صلى الله وما في قامت عليهم الحجر هل معنا ذلك أن الكتاب الصين نفر أبداً خلال ليس بكتاب الله ونفس المدين في النفوس وفي القلوب هي التي تستجيب فإن وعد وأراد الله ردايتها فالحمد لله وإلى كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أصفق الناس لما قالا وأوضح لهم منهجا واعتدالا وعلما بالشكمة ومعضأ الشكمة ومع ذلك قال قول الله عز وجل وبلغ عن الله صلوات الله عليه وسلم ولم يأخذ الناس بالسخريات ولم يأخذ الناس بالله والضخط حتى ذكر عن ظالم انه يأتي في نصيحة والناس تحظن ان تسمع في مثل من ضوء كيف تتدلل كيف تضحك من اجل ان يضحك الناس على هذا فهذا انخطاب وحق القدر الشريعة الشريعة لها مكانة ولها قبر فعلى الانسان المستدين منهج الله عز وجل وأن لا يقال لكل شخص قوم مدعو بما فتح الله عليك لكي يأتي بالطوام وبالأمور الغريبة العزيبة التي تصطد من أشخاص سماما وحدث لبعض هؤلاء موقفا في السبعاء ربما رحمه الله عليه أنه جاء وأضحك الناس في زواجه فقال كلاما من أجل قال في يهديهم ثم السبعاء شيخنا رحمه الله وارد فقال له يا فلان هل أنت حضرت زواج فنان قام مأمان قال هل قلت كذا وكذا قال يا شيخ قلت الحمد لله ما الله بالقول أنا أريد إلا الخير قال وعور كلهم بتاغن للخير مصيب له لهذا قلو اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي على مرأة ومسلع من الناس ترشك ومتستخص بدين الله عنه قال كلمة عجيبة وقال كلمة غريبة يعني نجلع شرعنا قالوا تعرف ان هذه التلمة بعض العلماء يراها كفرة لانها سيجاء بالديل قال اعوذ بالله ما كنت علم هذا قال اذا انصحك واذكرك لله ان تجتو على ركبتيك في مجالس العلماء حتى تتأهل للعلم. للدعوة والبصيرة انظر الى العلماء الذين تعاشرون كيف يجبون الناس كيف يغضبون في مواقب من خطهم ونغضبون وكيف يأخذون الناس التي يحسن في مواقب يحسن فيها اخلهم بالرفق إذن لا بد أن نأجع إلى كتاب الله وسنة النساء صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد مناهج تخرج عن هذا الأساس قلوب أمثل عن بركة وقبل أن تستقيم أمور, أمور العجل غير كتاب الله وسنة النساء صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول تعالى وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ هذا الوصي كان في المسعود يقول من أراد أن ينظر إلى وصية حمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتم فليقرأ قل تعالى وأكم ما حرمه ربكم عليكم وآخرها من وصية وختامها النسق وكلها نسق وأن هذا صراط الله ما هو صراط الله به هو القرآن فمن دعا بدعوة إدعين للقرآن وبصيرة القرآن فإن الله يبارك دعوته ويبارك قوله وعمله ولو أنه جبس يجعو ولا يستقيم على دعوة إلا عشرة فإنهم خير من نزل الأرض لمن يستقيم على التقهات والضحيط والاستخفار والعبش ولذلك كم مر جدا وكم سمعنا من أخبار عزيزة أن البعض ممن يختلق عن الأمور في الدعوة يتدرط في أمور ورشن حكم فيها ولأكي يريد أن يختلق للناس تدرطا في الأحكام كما وجدنا من نحتل البعض في دعوتهم وكان وجدنا من الآثار غير حميدة لمن دعوان لأن الله يقول من الناس ليعبدوا الله على حرفه فإن أصاب وقيرنت وأن بهم أصابك وإثنتهم قال أبع له الدنيا والآخر قال بعض القناة إني لا أعرف من عدثا عن دعو فأدخله بالله والضحك حتى جلس أسر سنوات الالتزام فجاءته مصيدة فانتكثت الناسة شضمية والعياذ بالله فهو يرتدل على اشياء محدودة ومن العديد أنك تسمع بعضهم يقول إذا أردت أن ترى الداعي المضبط إذا كنت أدى لا هم الذين يعرفون كيف يدعون وهؤلاء هم الذين يعرفون كيف أثرون إن الذي يعلم التأثير ويعلم مواطن التأثير هو الله وحدها المقلعة للسرائل والرمائل وهو سبحانه الذي يضع البركة حيث كان ستابه وصنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنس هذا أوجاك والله وحده المطلع على الضمائر المطلع على السرائر المطلع على عواقب هذا الوحي وآتانه الحميدة في الطلوب فهنيئا ثم هنيئا لطلاب علم ودعاة المخلصين لله عز وجل نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجردا للحق والتداع للشرق وبعدا عن الانشتهابات والآراء فينا لا مثال الانشتهاب فيه وضع هذا لا يمنع أن تتوقف بعض المواقف استهالة للقلب عند ضمان الآقبة او غلبة الضم او رجاء التأثير ربما في بعض الأحيان ترى الإنسان عنده خطأ ويده في مجلس وتعلم أنه سيتأثر بشيء ما أكثر من تأثيرك للقوم فحينئذ تعلم أنه سيتأثر والمؤثر موجود وهذا ما يسمير إلى ما بفقوط الفرض العنية مع وجود البديل صلى فرضك وهنا تسركه لما هو أدر وأوقع في نفسه وعظم قسرا في قلبه وقضى عينا من المشاركين رحمة الله علينا أن يفعل ذلك فهذه أحوال خاصة ولكنها لأهل العلم والبصيرة جعنا الله إياكم هداة المهددين أي رضا علينا ونظلين الله تعالى صغيرة الشيخ يقول السائل أرجو من فتدف ركعة في صلاة الغبر ولو من أكثر هل تفزئ أسابقهم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى من بعد فإذا قام الإمام بالرفعة الخامسة فإن المأمومين على قسمين من كانت صلاته أربعا وحضر الصلاة تامة فلا يجيغ له أن يتابع الإمام يدقى ويطيل التشهد رب دعاء حتى يتم الإمام الخامس لأنه معذور في ظنه ولو أن يتعبد الله بما يظن وأنت لست معذورا في مسابأتي على الخطأ لأنك مأمور باتباع الإنوان فيما شرع لا فيما لم يشبه ومن هنا تطيل التشهد كما أقال الصحابة رضا الله عنهم تشهد وراء رسول الله الله سلم في صلاة الأرض فيما صلب الطائفة الثانية لمكان عبهي وعبر الطائفة الثانية فتثبت وتطيل التشهد فإذا مده ورجع لله المصيدين وهم الذين عرفون الزيادة فعلم أنه زائد ورجع فلا إشكال يسلم بالجميع ويخرج ويسجد بالزيادة وتسجد معه لأن تتبع الإيمان في خطائه والصوابه وأما إذا كان الصبر على مقهه وأتم الركعة فإنها عذر له وصلاته صحيحة وصلاتك أنت صحيحة لأنها تمت أربع ركعاتها إما القسم الثاني من المأمومين وهم الذين وردوا السؤال عنهم من جاء متأخرا فقام الإمام لخامسة سواء علم أو لم يعلم أنها خامسة فيتابع الإمام والسبب في هذا أنه مأمور باتباع هذا الإمام وصلاته ناقصة فالإمام قائم لركعة ناحلة منها الخامسة لعذر فحين إيذن لولدها أن ينفصل عنه لأن صلاته لبتت فيتابعه في هذه الركعة ويسلم معه وصلاته صحيحة ولو فاتك ركعتان فقام الإمام إلى ركعة زائدة قضيت ركعة واحدة وهذا مبني على اختباء المخترد بالمتمثل والأدلة دالة على جواب ذلك في صورة المثالة في قضية صلاة الخوف والله تعالى أعلم أكبر أن لفضولة الشيخ والسائل جماعة من سيد غاب عنهم خطيبهم لمنجمعة فصلوا ذلك اليوم دفراً في خفضة لفجة هذا الوجود منه أهل للخطابة فهل سعرهم هذا صحيح وإن لم يكن كماذا يلزمه انتصابه وهو من حيث الأصل لا شك أنه ينبغي عزم الاستعجال نشكله هنا في الاستعجال فالمؤذن لمجرد أن لا يجد الإمام الشراء الإحراث فمباشرة يقول يا جماعة سنصل الضوء ثم يصلي بهم وغا فالمنبغي أن يسألهم ويقول هل يمكن هل فيكم أحد من طلب في العلم من لم يستطيع أن نصلي بنا الجمعة حتى يعدل إلى عز وجل فإن وجد أحد بهذه السفاة مكنا أن يقوم ويخضب بالناس ويؤدونهم صلاةهم لأن الأصل أنه يجب علينا أن نصلي الجمعة وأما إذا لم يوجد فحينئذ ينظر فإن وجدت مساجد فيها الجمعة أخرى فإنه يجب علينا أن يخرجوا من هذا المسجد ويدرك الجمعة في المساجد الأخرى لأن الله قرض أليهم جمعة ولم يفرض عليهم ظهر ولا يستقيم أن يصلوا ظهرا والمساجد الأخرى فيها جمعا وعلى هذا ينضي تنبيه الناس في هذا الأمر أنهم لا يصلون ظهرا مع كان أداء صر الأعلى الجمعة للحاضر المقيم أمال التعدد ما في, في القرية إلا هذا النفس وليس هناك إلا إنام واحد وليس هناك أحد يستطيع أن يخطب فهذا يعني مصيدة يعني هو لو وقف وقام وقال أيها الناس اتقوا الله ربكم وذكرهم بآلة من انتكاب الله و... أو حديث من سنة النساء أو حتى قال أيها الناس اتقوا ربكم أمامكم من جنة أمامكم من نار رغبا ورهد فجمعاتهم يعني لو أقض عشر دقائق او حتى سبح دقائق نقول خمس دقائق يعني لو وقف فقط وقال ايها الناس اتقوا ربكم واتقوا يوم ان ترجعون فيه لله اتقوا الله في انفسكم في اهليكم في اولادكم وقالها من قلبه لربما كانت عن شراف الخطب خير الكلام ما قلنا وجل والرجل لا هذا ثم جلست مقام مرتاني حمد الله وصلى عنه وصلى الله وقال ايها الناس أذكركم ما ذكرتكم رفقة والأولى ما يضر هي سماقل حول مبندة جنة مرجى من الله تعالى أن يدعنا من أهلها ونرجى من الله عز وجل أن يدينها وإياكم منها هي كلها ندور حولها والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أطول من خطبك لأن اتفق الرجل طيب صلاته قرأ أبي سبح والغاشية وسببح والغاشية إذا نظرت إليها كم سلحتين يعني ورقة واحدة فيما شاء الله الآن جاي الواحد معه درزل من الأوراق يريد أن ينفذ الناس من أول الإسلام إلى آخر الإسلام خير الكلام ما قد ودل يقوم الوجل العامي غيورا على أمرنا الأمور ويألم حكم الله عز في فيه أو الناس تقطر فيه يقوم يقف ويقول يا ناس انتقوا ربكم بأسلوب عامي لكن تقع في, في القلوب وهم البلغاء والفصحاء والمتكلمون وليسوا قط سفهاء يلعبون بذلك من الله شيء ابدا الناس كما يخرج الناس كما دخل فاذا قد يعذب الإنسان يا علم الانسان بال كلام القليل ويخف فاذا ناقص على الجمعه وما ذكر من الشروط من استراق الحنا الحمدله وقراءه الايه والصلاه على الرسول هذه شروط معروف تكلم العلماء فيها قلنا استهادية وفيش ان خطبة الجمعة شرطها البشارة والنذارة وهي رسالة الرسالة لان عصر الرسالة استفارة والسفارة سفارة الرسل أولي العباد من الله عز وجل بيناها الله في هاتين كريمتين رسلا مبشرين ومندرين رسلا مبشرين ومندرين وهم لابع المناش يقول العلماء قصروا وخانوا الأمة لأنهم لم يبينوا دينها ألا تعلم أنه لو وقف آلمه وقال أيها الناس اتقوا ربكم فقط اتقوا ربكم أنه قد آذر إلى الله في شراء علم الإسلام لا يحفيها إلا الله عز وجل من هذا الذي يستطيع أن يقول اتقوا ربكم من قلب فإذا قلى هز القلوب إلى ربها ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمة التي قال وقائلها وقل العاملون بها ومن يستطيع أن يقولها من قرارة قلبه فلا تجاوزوا اذنا حتى تستقر في قلبها من ؟ وما هو المخلص بالله عز وجل واذكر الشيخ نعفة رحمه الله برحمته الواسع ناصر الدين الألباني كنا ذات يوم في النسجد النبوي بعد صلاة الظهر وعلى من التراضع رحمه الله برحمته الله وكان هناك حريط في سوق المدينة واستبدل قرابة سبع أيام وكان عبرة يعني سوق للذهب وحرق ومكس يعني آية من آية الله في هذا الموضع كان في بعض التقصير وفي شاهر بعض الناس وكان مرتباع من الله عز وجل فلما صلى الناس الظهر قام هذا الرجل من هامة النسيين ولكنه لا قيل أن يغيب عن الصف الأول في الحرب وقل أن يغيب عن نجس الذكر في المسجد النبوغ ما يعني بعد النغرب بعد عشاء لابد انترا في حلق أهم الهد وعنده عناية لحبيب رسول الله سلم وحب لحبيب رسول الله سلم وتعاقش للخير وغيره على الطاعة والخير فقال رحمه الله ورحمه الله شعاله رجل كبير الصن ووقف موقف مؤثر جدا وقف بعد الصلاة وهو شيخ شطنة لعيف البجن لعيف الفض وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال كلاما مؤثر قال أين السوق بالأنس؟ أين الذهب؟ أين المجوهرات؟ انظروا كيف الله يزوجه لي التعليفات وكيف تأتي من القرن الله يستحدث في قرابة عشر دقائق لكن فيها تذكر لمن هاول ولكل أبن واعية فالحقيقة أثر فينا كثيرا فوجينا به نسخين بعدنا انتهامنا أذناء التأثر الشيخ رحمه الله كان جالسا في الصف الثاني تقريبا في الحرم وكان بيني وبينه شخصيا ما كنت أعلم أنه في الحلقة ففجأ الرجل قال الله هو أفضل الشيخ ناصر موجود يعني نظر ما كل كان الخرب الذي ذهب يعني كل رجل موحظة وتأثرنا فإلا بالشيخ رحمه الله ينشج من البكاء ويرفع صوته وقل هنا شبك الله استمر استمر استمر, استمر متأثر ذك هاني رجل من العامة وقل الله أكبر والله يديه على رأسه الشيخ جالس لأن الشيخ نجس النفج وتأثر وبكى فظهر فنظر إذا به في, في الصفة الثاني فتأثر هذا رجل دمحن في السنين هذا لكي عد علماء ويؤثر في علماء لأن الكنة إذا خرجت من القلب وقع القلب وإذا خرجت كذبا منمقا محسنا ولو كانت من أبلغ الناس إذا لم يرددها وإن شاء الله لم يردد الله ورنالك وعظ أحدهم بكلام بليغ مؤثر في القلوب فتأه رجل بعد الخطبة وقال له يا فنان إنك قلت كلاما تنهد منه الجبال أو تنذكره الجبال من قوتي وبلاغتي وفصاحتي ولكني أقسم بالله أنه ما بقي في قلبه منه شيئا فإما أن يكون فيك العيد أو في العيد يعني إما أنت كن لا تريد وجه الله سبحانه بهذا السلام تتق وإن معنا أكون أنا لا أحسن سماع المواعد ولا التأثر بكلام الله عز وجل وكلام رسولي فأما الذي فيه العيد فأعطاه موعظة قصيرة لكنها مؤذة في التأذير بالناس في خطبة الجنة لا يشترض أن يأتي الإنسان بكلام كثير وكم, وكم رأينا من أمور مؤثرة جدا الشخ يجي في خطق قرابة النصف والناس في شدة الظهيرة وقد يكون هذا في شمية الصيف والناس أحوج من يكون إلا من يفق به وإلا من يتألفهم وتجد بعض الخطباء يقتصرون على سلاما قليلا فالتهيئ وتجد لهم من القبول ومن محبة الناس ومن غسيانهم الناس من مساجئهم وقبولهم الخير الكثير لأنهم تحببوا الناس في دين الله السوجل وهم ينفرون فالشاهد أن الخطبة ينبه على هذا ينبه المؤذنون يعني انو الامر يتوقف على التلتيع بالله انزه وجل فإذا كان شخص وذكر بالله لكن اذا وضد مسجد يعني فيهم الخطبة فانعنصح ملاقم احد اذا كان نفع الناس في خطب الاخر شرعهم وقد يقوم عام يرحم في الفاتحة او يخل بالفاتحة حين اذا يبقل فراطهم فخلاصة اذا لم يوجد مسجد اخر اذا لم يوجد مسجد اخر على الشرطة الاول إذا لم يوجد نفسه لآخر به الجمعة جاز لهم أن يصلوا الجمعة الشرط الثاني أن يغلب على ظنه إلى ما يقرب من آخر الوقت أنه لا يوجد الخطيئ وهذا يغلب كثير من من يغلب في هذا النفس فإن العلماء قدوا أن الجمعة واجبة في هذا الوقت ملازمة فمنهم من يشدد إلى آخر الوقت آخر وقت الظهر فلم يحطوا رصة بصلافها ظهرا إلا إذا ضعق عليهم الوقت فلنبقى إلا قدر ما يصلون لهم لأن فريضا لازم لهم فإذ رجل حضور الإمام الحضور من يقوم بالخطبة ولو بعد وقت ينتظره المسجد وحينئذ يكون الأصل لازم لهم فإذا تحقق الشرطان جازناهم أن يصلوا ذوهم وآخروا دعوانا الحمد لله رب العالمين